فأرسل موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س د ع م د ك وقال فرعون يا ايها النبي ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي يا ك ر م ا ن على الطير فاجعل لي صاحا Pay y way. 「今日も会えるようてくれ وما كنت بجانب الطوب اذ نادينا ولكن رحمه من ربك لتنذر قوما لِتُنْذِرَ ق و ما م اتاه أ من م نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا ان تصيبهم مصيبه you صاددين. فإن ل م و س ت ي ب و ع ف ا ل م ن م ا ي ت ب ع ن س ي للعلوم ن الاسلاميه ر ربنا إنه شركه الهدى شركه دعويه غير ت ر ب ح ر ه م ا ت مضمون ب اجتماعي ل ح موسوعه ا ل ن ا لَكُمْ أ ع ا ل س ي للعلوم م الاسلاميه ب